بسم الله الرحمن الرحيم صاد فالقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص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 فانطلق من الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بآذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا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 فَلَن يَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ظَلَمَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ بَنِي وَقَوْمُ الطَّيِّ وَأَصْحَابُ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 اصبر على ما يقولون مذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ما الطير محشورة كل له أواب وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلًا فِي الْقِطَادِ فَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْقَصَصِ إِذِ تَسَوَّغُوا الْمِحْرَابَ إِذِ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تخف خصبان بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 فإن كثيرا من الخنطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك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 فَأَحْبَبْنَا لِدَاوُدَ السُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْلِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَغَارَتْ بِالْحِجَابِ وَدُهْهَا عَلَيَّ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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ له عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ ذَكُرُوا عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أُكْلِبَ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُتَسَدِّدٌ بَانٍ وَشَرَابٌ فَذَهَبْنَا لَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا ذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَقُلْ بِيَدِكَ الرِّزْقَ تَصْدِعُ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 مذكر إسماعيل وليسعب ذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقٌ فَأَطْرُمْ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَٰذَا فَأُجُمُّ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر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 مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مبين. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر مكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أشتكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من ناره وخلقته من طين قال فاخرج منها فإن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 قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْبِي أَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ مَا الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِيعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين